عصرية ولا العلمانية والديمقراطية الحديثة. طيب. إنما جاء الإسلام وأوجب السمع والطاعة لولي الأمر الذي يحكي شرع الله. بمعنى أن ولي الأمر المسلم أوجب الله له الطاعة وعطاه من الذي ينفذه. فما هو إلا منفذ لشريعة الله في الأرض. فما هو إلا منفذ لشريعة الله في الأرض. وحتى تنفذ شريعة الله في الأرض. لا بد أن يكون هذا الرجل مطاعا وإذا لا ينفذ قوله فحماه الشرع بقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وبقوله وأن لا ننازع الأمر أهله وبقول الله وأولي الأمر منكم فالطاع حتى يحمى وعطاه نوعا من الحماية قوية وأوجب له السمع والطاع فينجم عن ذلك مجتمع المسلم وبدون والله مجاملة لأحد ما إخار هذه البلاد المباركة إلا أنموذجاً قريبا جدا مما أراده الله ورسوله هناك خلل هناك زلل هناك هفوات هذا الأمر متلقون عليه لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود الشرعي وهو الذي كان عليه الأسلاف عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر وعثمان وعلي من أن القضية قضية أن هذا الرجل أي ولي الأمر مسلم يجب السمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ويجب عليه هو نفسه تطبيق شرع الله والقيام بالعدل بين الناس إذا المجتمع الجاهر الذي كان يقوم على الثارات انتفى بعثه النبي صلى الله, الله عليه وسلم يقولون في خبر مهله الربيع تعرف أن جاسم